أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقوى الله تعالى الكريم وبحرمه رجب وشعبان وشهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبهرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتها البشر والأمن والجنة بالصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقلمة الرسول وجاد لي بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله اسال بها قويه الكريم ان يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثواب لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتها البشر والأمن والجنة بالصلاه والتسليم على مقيم السنه وان يتقبلوا مني بقبول حسن وان يهب لكل من اعتنى به الدارين ما كفايه هميهما وَأَنْ يَغْفِرَ لِلْجَامِعِ مَغْفِرَةً تَجْعَلُهُ كَمَنْ لَمْ يَزْنِ قَطُّ وَأَنْ يَغْفِرَ لِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم يا روح يا جميل يا باهي يا رحمن يا جواد يا بديو يا رايمه يا جامعه يا باريو انك قلت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كله بيديك حدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراد لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الروف وغيرها يا من لدي خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكلي آمين أهد صلي ولد صلي على الذي سميته عاد صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمد عاد صل وسلم سرمدا على الذي سميته على الخليل نبي صلِّق والتسلِّم <سؤال> كل أغين على نبيك رئيس صاليم آدو صلِّق والتسلِّم في عباد على رسولك سرات من عباد لطيف ابدا وسلم على خليلك مراد ديوزل ابدا ما سلام على زالك الذي جلب السلام اكتب له باني وسامي هيا سلامي وربنا امين قبل رسول الله في اقلامه جزاه تن يا من منام ما ملامي اتجي الورى محمدي منك في اقرام لا تنو لا يرى اسمه لمن فازا للحيره هذه رسول الله ما لم يكن ولا يكون ابدا لممكن كتبت ان المنتقى فتا فما مدا ومياتي ومن في السماء تسليم باخر وصلاة خلداء على الذي شرق النساء معولنا أبري رسول الله هذا خطري مراد بلا أزم أو خطري يا ربي يا جميل يا باقي أبي المصطفى أرمنى بخير رامي سلي سلاة زياد ببشري مسلما على فقار البشرين للمنتقى أوصل سلاة بالسلام كما لو عيد الكلام لوديك الكريم خلد السلام مع سلام النسيت تنمونا واوسل لمتارك ما لا يناصر من المنايا ناصرا لمنتصر نافع اوسل للنبي ما يرخب في فان الوائب المراقب على رسولك النبي محمد صل وسلم سلمه يا سمدي لو تبي صلاة يا خير بارك الله في صل يلا. يا رفيق يا وال كتابه اتين يا وال اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد, آل سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد, الذي سيدنا محمد, آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجئ عنا ما هو اهل اللهم بها قوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجائه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللمير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر قايدي واقوالي وافعالي وأخلاقي واجعلني من اهب الحامدين لك إليك وهب لي ان اكون بشاره لجميع الحمد بلا شيء يسوغني او يدرني واجعل كليتي من اهب الحمد وشكر اليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تهب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يلا وزل ابدا وسلم على الذي جعلته لسلم سيدنا محمد ولعل وسبيل ادعني بجاه الرسائل قبل انتهاء ونجني من ضرر اخياري واجلب خيرا قبل انتهاء انت الذي على الذي لك به سيدنا محمد والآل <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعذني من كل ما تعذب بك منه في هذا اليوم وقبله وافتحني اباب الخيرات التي اخترتها لي ويسر لي وبارك لي في كل يتي وفي كل ماتتا لي بركتا تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما لي حبه واكفني كل ما لم لي لي قبل هو هو وقبل هو إليه هو في الدنيا حسنة وفي هو حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجهك لا تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وثبت لي خير ليمان وخير الإسلام وخير الإحسان وهب الله تعالى وهب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وهب كل ما اختارت لي حب وسعاده الدارين مع كفايه همي ما امين يا رب العالمين بلا ماء ابدا يالله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك بهذا الكلام سيدنا محمد والاله وسبيل الال والمال جايل عزيم عقد من العيوب ومن ايحا وقد يلا ويا ما نوصل بسلام على الذي كفيتني فيتني المرام سيدنا محمد والآل وسبيل العال والمآل ومن بجائل العزيم خلبي من الغيوب ومن حنسل في يلا وياك بأدم خير الصلاة مع صلاة من الذي تنمولى سيدنا محمد الولاد وصف في الهال وفي المال وَتَكْفِنِي كِفَايَةً تَسُرُّ مِنْ خَبْلِ خَاتِهُ لَمَا يَتُرُّ يَلَّاوْ يَا آدُ سَلِّبِ السَّلَامِ عَلَى الَّذِي لَكَبِهِ مِنْ الْخِلَامِ سَيِّدِنَا سَفِيْنَا مُحَمَّدِي وَعَلِي وَسَحْبِي وَالْأُمَّدِي وجنى قائدي بجاه العصير حال سقر واسكت بهذا النصير يلا ويا معبول صل أفدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد قلال وصعف في الهال وفي المعاني وليها بجايل الإسلام هو في حركه والاقلام يلا يا رقيب سر لسرمد على الذي امر قرن مد محمد والعالي وصحبه في العالي والمالي واهب يا الدنان به به جناني يلا ويا خير مهيب المقام يا من جعلت المنتظر لك اه صلي وسلم وبارك سرمدا علي بالعالي ومن قد مد بيه وساليه نطر وجعل بيه مريدا وبررا يلاه يا من حاد ليهك كمان هب الذي خير جمع صلِّ وسلِّم والتبارِك الله على عبيبك سيدنا محمد والعالي وصبيب العالي والمعالي وإنك العلي أبيب الله حبيب أبطل الوراة بالعالي يلاه يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار واسلم سرمدا على الامين سيدنا محمد من لا يمين واله وسلمه وامين فوزا بي يغيثني من خليا فيك وفيه انك الوهاب يا من لم يرمني ارهاب صلوا يا قطع وصل لسرمدا وسلم على البشير احمدا واله وسلمه في العالي وفي المال يا مخيم الالي يا حائد الخير الى جهاد يا مغنيا بك يدي انادي صلاه المستقيم ودوننا بما يصيغ عن سقيم ودقنا الدلال والاذلال وقل لنا ما رد العلا ياله يا بارئ صل في السلام على الذي عصمتني من الملا رجائي سيدنا محمدي والي مع السحاب وابلي الكتاب وآفني الغيوب وعلم النيابي خير الغيوب وسفت الإيمان والتقام والغلق الحسن باستقامه خلق له الفلا ودخله ابا ورزق بالصلاه يلا ويا كريم صل ابدا وسلم على النبي ابدا وقد خيره الى العباده سلام على الذي سيدنا محمد من لم يرام فيما معملا نسير ولن يرام وآله وسلمه وسلمه وخلو بسارة في خلمه يلاه يا جميل سلم سرمتا ما سلامك على من هم ده سيدنا محمد والعالي وسى به في العالي والمالي وليكن بسيد خير وربا وبجمال وبخاء ابن مبال واشكر غروفي بخير رساله I و اله و لخيرنا بكل تربك يا يلا و سلم في اباد على الذي اليك خادم عباد سيدنا محمد والاله و سعد في الحال و وعلمني ما به وفقه كُلَّ كل اصوب والنبي ولي واجه الرجا والسوفا الى سوايا كل سوق ينصب يلا ويا باغيا مختار صلي على من اسمه محمد وسلمي والعالي وسفيق قلبي علمي ولي خر في كل شيء مغنيا كل يدي عن الاذى مستغنيا والاغنني بها قواتك الكريم عن الاذى وليكن بما اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاه اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركه اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اهدني منهم والاموات انك مجيب الدعوات واجعلني من اهب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع اهبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين Amen. اللهم لك الحمد حمدًا خالدًا ما خلودك ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدًا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفه كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يلا يا رحمن يا ريم لك الحمد وشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أكدارهما قبل توجهها الي وقبل توجهي الى اسبابه امين يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاي منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجج الكريم وكونك له بالتوفيق والعنايه والكرم يروم يا رب يلا يا احد صلي سرمدا وسلم على النبي احمد سيد كل عجب واربي ولا لولا حساب يا الله يا نبي صل ابدا على الذي تقدم قد سيدنا محمد وسلمي ولا وصحبه بكل مسلمين يا الله يا نبي صل على نبيك محمد والآل وصابه في الآل وجل به هذا النزام خيرا نصبر وساسق سوا نعطيها يلا ويا أعد سلعني على النبي المصطفى ومندقي سجد وقلبي علمي يلاه يا لتي بسلح أبدا على الذي بك اهتدى سيدنا محمد وسلمين وآله وسهبه وكلمين يلاه يا لتي بسلح أبدا على الذي لك يقود من عباد سيدنا محمد والآل وسابه تسليمي يا مآل يا باغيا أغنيتني حنادي بك وسنت عن أسن جهادي سلي بداني منهما على النبي سيد كل سيدنا محمد في عالي على سيدنا محمد آلي. وليها بدايه يغبطني فيها كسير ماكسا في وطني ويلم مر زائرا غباتنا لتيبا عبدا شكرا خاكنا وسل يا ولول والكسلمي على النبي الهاتمي العالمي سيدنا محمد والالي وسبيك الالي والمالي وسلم يا ملك بل تسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والالي وسبيك الالي بلا مشاخة ويسكر للصلاة وسل يا لكيب أبطل الصلاة وسل على الذي بدى المولى سيدنا محمد والعالي وسبيب العالي والمعالي وملك الناس والرسل لغيري يا معين وجنوا يتاهعا لما تهي وليا في خلق ما بالكوه بلا درار وبلا عداوة ودقني جوارب الشقاوة آمين يا ربي بحرمه النبي والقلب مني كل جر صل يا اهل السر مدا علا سيدنا محمد البابر لا واجدي وسبيلي وسلمي وكل يا زمن ازن وألمي يا وايبا العتيف الكتابه على يسم يا راعتي وخلبي والمداد وجسدي من خير أجير والصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لواجك الكريم كلمي وجل الخلاب ومداد حاسداء إلى رداك خير صرف حاسداء وتهيري الظاهر والباتن يا زاهر يا باتن والتعصم يا ودم ما يسوني في نفسي بكن كما قد فقد تعصي ودوني زاهري وباتني معا عن العيوب والمنا ليجمعا سلي يا كريم فلتسلما على الذي تحثت لسلما سيدنا محمد والالي وساميه في العالي والمالي واملي الرغبه في في ما لم يكن اعداك صل يا تواب ولتسلم على الذي لو صلى تخالمي بك لوائك الكريم احمد ولا سبق وهمك يا مدد وتبلي الأمان والصلاة الى انزلات الرب والفلاح للمن خير سلام لا يريب على النبي والرسول البايقي محمد الخير برايق وله وصحبه وجعلني ذا اسم من وجل لا تضلني وليا وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيكَ الَّذِي فَدَرْ لَأُلْغُنَى سَلِّي وَسَلِّمْ رَبِّ عَلَيْهِ أَبْدَى عَلَيْهِ الْعَالِ وَمَنْ تَعَبَّدَى مِنْ سَعْبِهِ وَلِيَ يَسْقِرْ بِالْقُنِي تُلْعَصِيرِ وَأَدِنِي وَمَتْمِنِي يا ولي يا كل عزير ودمي ومكنني اللهم يا عليم يا صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه واعزمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن درر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبات محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بها قوي الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لاحد علي في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين وان تجعلني من اهب عبادك الصالحين اليك ابدا وان تجعلني فرحه لجميع احبائك ابدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والي وصلي واحسن من طلب شيء لم تقض لي طلبه وامه كلما صدر من ذلك وحصله وأسلح بها قويك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واهوالي إصلاح من إنما امره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وسابه وتخطعين فعلي ما لم تردلي بك بخير افه البكدر يا ذا البرايا والخدر وصلي يا الذيب سرمدا على من كل ما بامر تفعل سيدنا محمد والال في الاهل ومفي جملة ما منه صدر خير ردى وليق بشرى الخدر وصل يا لطيف على الذي جلوت صلما سيدنا محمد الولاد وسبي في فلتعنيني عن كل ما لم تغتر لي وانابني عليه واستري وصلي يا ودود والتسلم على الذي لو سرقت خلمي بك سنين لك به به سيدنا محمد والال وسابه في الآل والمحال، واسكر بجاء العزيم في عمري رب كل عمري وسليانا يا نبي والتسلمين على النبي الحاشم للعالمين Sayyidina محمد wa al-Ali wa sahbihi fi al-Ali wa al-Ma'ali wa jahl bihi عليم fi al-Adalat mafan wa kulli bi والعالي وصابي في العالي والمعالي وأغلي العلم الصحيحة بكني يا من تكون منعلم دكني وسل يا لك والتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والعالي وسبي في الهال والمال ولي ادفا وصيغا بِهِ بي وفوسا وامانا يكملا وسل يا احد والكسل على الذي في كفه تؤلما سيدنا محمد والعالي وليكن به لدى كل غراب وسلي يا نافع والتسلما على الذي احبه معالما سيدنا محمد والعالي وسمي بالعالي والمعالي ومني أقلن به وترفعات سعي إليك بالرداء يتفعات وجعل جميع سيئاتي أسنات وجعل بيها قائد مستحصنات وسل يا باقي صلاةً بصلاة على الذي قادم له من الخلاة بك وسادي مولدا تكريما سيدنا محمد والعالي وصحبه في العالي والمالي وقر لي نحسن في كل الليالي وجعلاتي في خير ايام وام لي الخلاص والبتانا وسل يا ميسر العصير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتخب مفضل والعالي والصبي وكل بفضل يا منزلا اهدى النبي يا سكري صل وسلم والتقى بشكرا على الذي ليس له مجاري خير البريه يا سي جاري سيدنا محمد والعالي وسبيل العالي والمالي وابلي اليوم صلاح عصاه وبعدني خير جميل بعدني يا جمي ما فادني من الخيور يا سمي بلادك الغل ولا حناري يا خير من ندي أبى سناري عند السخر إنك العليم علم و التعليم الغل بغيرك تعلم يلاو عن الأكرم هذا الأهل ذات من من ذاه وسلم على النبي مسلم سيدنا محمد والالي وسبيح في العالي والمالي ومتواجع الغيوب يا خير موسى في الازهر نعم ودونه بك وبالمشفعين الى الجنان ومقام يرفعين ولا تسل عن الغيور والكتاب ولا تواجه لجنابي العذار وليخلد الأمان والفلاة والغب والصفارة والسلام وتبني اليوم بخير سهل فيه وعن طلب وجن بقائي يا خَيْرِ ورداء خير الورى وجنبي هم برداء يا اكرم الا على الذي معلما سيدنا محمد والال والاحسان في الاهل Oh واجل به كليته والدا مسلمه محسنه ومرسدا وسليها من يسر العيوب بكرم وتعلم على الذي فاق في الحال والمعاني وميوبه كلها والدفني خير ردات مغنيا عن مني وسلي يا من يغفر صنوبا بكرم ويملو صنوبا وصابه واسقل به سؤالي وليه بأعطي واجك الكريم سعادة وكل ما منك أرى طلب ما لم تردلي طلب المفضل المفضلين واجعلته الهروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلمان وسليها بصلاة بالسلام على الذي ويهدو مع الخلال سيدنا محمد والعالي وسابه بالعال والمآل وأبلي اليوم هداية الكرام وسلّي يا أهل على الذي جسّف التعلم زيدنا محمد بالعلم وسبّي في الحلال والمال وتقني الشرك مع النفاق وأبلي سطّم فسر الخراب في الحروب وخيره النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي المصيب الملائم سيدنا محمد والال والصحب في واسلم لخير كل طرق اللي نعاد خبر الوصول لي وقرب المنعاد واسلم في يا لتي فوق على الذي تنهلو الخطوب سيدنا محمد والعالي كل سعيد النبي وسل يا لبيب المسلم على الذي ينور داه سيدنا محمد من انتهاء وقل له فيه بي مع في اثمي ما ينساه وسل بسلامي يا من ساقا يا المصطفى محمده وآله وصحبه والحمدين وصلي به الكرام في الخرى لوادك القريب كليا لديك مربيا وكسر خليا وأبليا القرآن وكل ما لقترته رباها وأبليا المعداد للجنات وفي الجنان وسلم في من لي كل كليتي مصليا عن المسر على الذي الخدني في جيبه الى الجنان معكسا في سيبه سيدنا محمد والاله وسابيه في الاهل واغنني في ابد عن الكدر ولي واجه البشرات الغدر وسلي يا نابعه المسلمه على الذي تقبل قد علم سيدنا محمد والاله وصحبه في الحال والمعالي وقل لي اليوم مقامات الرجال <سؤال> بلا تسلسل وبسل نجال يا من به امنت سعى إسلامه سل على نبيه ما السلام يا مقيم الحادي واكل لي العزمه من ماسي وبالمنيع اغني حماسي وبي الرزق والتلاوى موانع الحلاوى واجل مناجعتك عندي اعلى من غيرها يا من لديه يا مولى بارك سرمدا على النبي في المساء يا احمد ولي وسبه وهادي باسم بي من خبرني فيك وفي شاكرا وما اما وباقيا ليس يرى ظالما اجر وهاب الناقه واولني سكه وابراه وسلي يا ملك والمسلم على المخادم الشبيه العربي سيدنا محمد والعالي وصحبه بالعالي والمالي اذكر وعلم ابق اكرم سرمدا وانفع وما يسوق القلب اعمدا بلا عدا ولا جوى ولا ترى ولا تسلسل وخلد الجرى وسل يا نعمه على النبي من وصحبه في عالي والمعالي وجل مكاتب منافع له يا من على زويل له جعله بحرمة الخرآن مني يقبلي ما قد نويته وسن في خبري وسلي يا ودود والتسلمين على الذي ينور إليه خلمين سيدنا محمد والآلين وسعبه في العال والمآلين وأبلي وهب وأبلي وليكن بما يسر جدا وسليا أعدو التسلما على الذي مع النساء والسلم سيدنا محمد والال والسبيل الال والمال وسل يا سمعه عن مسردا وسلم على النبي امدا واله وصحبه والتغرد ما لم اكريني يا منجي يا لاهيب عني أبدا على النبي والرسول احمد واره وصحبه واسمني من الاسى وبالمنى اكرمني وصلي عني يا لاهيب بسلام على الذي تسر من الخلاء محمد والآله وصابه في العال وليها بخير في الدارين وتقني العالين والنارين وسلي ودود عني بسلام على النبي المتبك في الملام سيدنا محمد والاله وسع في في الال وليا واليابوت يفوق كله وانك تعني حبيب السالم وسل يا احد عني ابدا وسلم على الذي نرقده محمد والعالي وصحبه العالي والمعالي وانك انت حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وسل يا علم عني في أباد وسلم على مساسه القبال سيدنا محمد والعالي سلي سلامي وقت بلا زاله الفلاح ومنبع صفاوه للنامي في الماوي يا على سيدنا محمد وسحبي بالال والمال وابليغ اليوم بخير سلبي في عبد سليم وفوق مغلبي وصل عني يا ميسر العصير على الذي انتبه لك المصير سيدنا محمد والال صاحب يوم المنا <سؤال> و يا على سيدنا محمد يا تنفسني ما قل لي ويا الكسير نبي سيرنا قل يا ودود عن جنابي على النزي مدار بالقتنابي سيدنا محمد وسلي وتدني ومدني وعلمي وبدوالي فيها <تصفيق> في <تصفيق> العلماء والي وسابي والشرحات صدري دي يا مالي ينشرها وسل يا لكي هو على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآلين وسبيل الآل والمآل وابلي اليوم من انتظه يا من له تقديل وتقديم وتم آفاتي تقربي معاه اليوم واللسيرة تلد معاه وشك بتوبتي من آفاتي جميعا ومن اذى دفاعي وتم يا خبير كل من جلا وكل ما ستر منها مسجلا وسل يا ملك والتسلم على الذي مع الاذى كالالم سيدنا محمد والاله وسع به في العالي وكل ياسم من اساء تمليكي ودار الشيطان والملوك ودر ما خلقته او تخلق يا خير من يعصمني ويغلق وسل يا ودود والتسلم على النبي رجاء كل مسلمين سيدنا محمد والعالي وصحبه في العالي والمعالي وليعاقب الرجاء الداره ولسوره سرفيه والجهره وسل يا اكرم والمسلم على النبي العربي العالمين سيدنا محمد والآله وسعبه في الحال والمالي وهب لي تفسير والتلاوات وهب لي يا تجد والحلاوات وجل كتابة به معصلا ومن قلوب من ازا حسنا باخرج الذي كرهت منا وسلم يا تواب ا من السلام وسلم على الذي قدونا سيدنا محمد والال وصحبه العالي والمادي واستعتني توسيعه يغردني فيها سوايدي انا ارتقتني وسلي السلام في تسليمي هل النبي سل على المعلوم سيدنا محمد والاله وصبي في الال ضعافية <تصفيق> وجعل عياتها عياتا سافية وسل يا لكيب بسلام على النبي المسر بالملامي سيدنا محمد والآله وسعبي فرال والمآله قلت في اليوم بما لم يكن ولا يكون ابدا بممكن وسل يا ميسرا شعابي وسلم على مسير عابي زيدنا محمد والالي وسبيل والمالي وليل يوم مساءات الكتاب بخير ما من أبدا ولا ولا ولي وليسواي يوجه المكاره يا خالها ليس يكون كارها ولي ما من الغلو بخير دور انك المغني العليم ولي بارك في جميع وَسَكَنَاتِ وسكناتي واجعل الخبركات وجل بجار مصطفى عاداتي تكرم القمى لساداتي وجل باعطي وزكى الكريم يا معطي جيل عروبك جميع السلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعاسم مريد وفيك بالمغدار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجائي تجيب سيدنا محمد وسلمي بالي وسند وقلب علمي والديار امام البرى وعسل اللسان ولا يراها كتابتي كتاب النبي اب من قد غير واليك يا موان وببكلام يسود القوم المؤمنين مؤمنا اليومي وبتوانير ان القلوب ما الخلوب ما في كل زمان وسل ليا اكرم وسلمنا على منى الصفي ودلي فَعَلَى سيدنا محمد وَلَا ولا لوا سلم ولرف قلبين ورفع ربي يا مزول وخبور وهيزي وصلي يا وسلم من نصر على النبي والرسول امدا وله وسلم وله ما يرضى الكرام مخبر وله وسلم وله ما بي الكرام قديم مديء الفقل الكرام ربك رب والحمد لله رب العالمين